النعناع وزرع ونخيل صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم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 جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظنه من أمر الله إن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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء اللي يبلغ فاه وما هو ببالقه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره وظلالهم وظلالهم بالغدو والآصال قل مر رب السماوات والأرض قل لله قل افاتخذتم من دونه اولياء الا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركا خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِّ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 الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله به بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض أولئك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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبًا من دارهم أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا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 أم تُنَبِّئُنه بما لا يَعْلَمُ في الأرض أم بغاهرٍ من القول بل زُينَ للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعْذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقٌ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 ولَئِنِّ التَّبَعَتَ أَهْوَاءَهُ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَيَّتِي بِآيَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا